بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرا ووضعنا عنك وزرا الذي أنقض ظهرا ورفعنا لك ذكرا فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب